ا ل ل ه موسوعه من جميع ا ل ذ ا ل النابلسي ت للعلوم الاسلاميه ومن أ ر ض ومن ف ن بالقرآن لك الحمد لك ل ا ح م د ب ا ل إ ي م ا ن ل ك ا ل ح م د ب ا ل إ س ل لك الحمد ا م ف ي ا للعلوم س ر ا و ض ر ا الحمد بالإسلام، لك ى حتى ترضى كل لك حال اللهم الحمد ل ل ك ا ح د إ ذ ا رضى و ل ك ا ل ح م د بعد ا ل ر ا ل ح م د على كل حال ولك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت و الحمد لله الذي تفرد ب ا ل ع ز ة والجبروت الحمد لله القائم بنفسه العالم باحوال أ ح و ل العالم إنسه وجنه ب أ إ ن س ه وجنه كفانا بك وكيلا كفانا بك شهيدا تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فقضها قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم الله ا م انا دعونا كطالبين ورجونا كراغبين واستقلناك غير مستنكفين اقرارا لك ب ا ل ع ب و د ي ة و إ ذ ع ا ن ا بالربوبيه الهنا تعلم أ س ر ا ر ن ا وعلانيتنا, تعلم أسرارنا وعلانيتنا موسوعه م النابلسي أرحم ا ر ح م ي ت ق منا إنك أنت ا ل ع ا ل ع ل ي م وتب ع ل ي ن ا إنك أنت ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م ا ل ل ه م تقبل م ن ا ا ل ص ي ا م و ا ل ق ي الحسنى م ا اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش و ل ل ه ا تجعل حظنا من القيام السهر والتعب اللهم لا تجعل لاعمالنا حظا ولا نصيبا لاحد من خلقك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل اللهم إ ن ا نعوذ بك أ ن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إ ل ي ك و إ ل ى جناتك جنات النعيم ا ن ت ربنا خلقتنا ونحن ع ب ي د ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بذنوبنا ونعمتك ب و لك ن علينا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا اللهم تب علينا توبه نصوحا اللهم قبل توباتنا واغسل حوباتنا وسدد أ ل س ن ت ن ا واسلل سخاء قلوبنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ع ا ف ي ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ن س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة في ديننا ودنيا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 اللهم أ ن ت رب المستضعفين و أ ن ت ربنا إ ل ى من تكلنا إ ل ى بعيد يتجهمنا أ م ا ل عدو ملكته أ م ر ن ا إ ن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أ ن عافيتك هي أ و س ع لنا الذي له ل أشرقت م ا و ص ل ه ا ع ل ي ه أمر ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة من أن ي ن ز ل بنا غ ط ع أ و ي ح ل ب ن ا س خ ط ل ك ا ل ع م ي ا إ ل ه ن ا حتى ترضى و ل ا ح و ل ل ن ا و ل ا قوة إلا ا ه م ه د شبابنا وشباب المسلمين اللهم و ح ب ب إ ل ي ه م ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبهم وكره إ ل ي ه م الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا واياهم من الراشدين اللهم اهد <وحب> نساءنا ونساء المسلمين اللهم اجعلهن هاديات م ه د ي ا ت صالحات مصلحات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم اجنبهن التبرج والسفور واجنبهن دعايات السفور والفجور اللهم من اراد بنسائنا وفتياتنا السوء و ا ل ف ت ن ة وترك العفاف و ا ل ح ش م ة وكان في سابق علمك أ ن ه لن يهتدي ولن يرتدع فاجعل يا الهنا تدبيره تدميرا, تدميرا على نفسه بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا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 وصل ا ل ل ه وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته أ ج م ع ي ن